وإياكم الله جمعنا ي ا مبارك ً فيكم و س أ ل ل ل جل وعلا ه جمعنا وكما في هذه ا ل غ ا ف أ ن يجمعنا بكم في ا ل ج ن ة مع حبيبنا و ق و ة أ ع ي ن ن ا محمد صلى الله عليه و آ ل ه وسلم مع ح ص ة ج د ي د ة من حصص النحو ي ومع شرح متن ا ل أ ج ر و م ي ه وقد وقفنا بفضل الله ت عند ا ل ى ع علامات أ ن و ا ع الاعراب إ ع ر ب ن أنواع د علامات ع ل ا إ قال المؤلف رحمه الله باب م ع ر ف ة علامات الإعراب باب م ع ر ف ة علامات انواع ل إ ع ع ر ا ب ي ي معيفة باب علامات أ ن الاعراب إ ع ر ب ل ل ا ا أنواع ا م ت ع إ وقد عرفنا في الحصه الماضيه ب أ ن ا ل إ ع ر ا ب هو تغيير آخر اخر ل ل ك م ة هو تغيير آ ا ل ك ل م ة و ان نوع ا العرب إ ا ه يمادى ما هي نوع ا العرب إ ا ا لترى اين نوع العرب إ ما هي نوع العرب إ يمادى نعم نعم نعم نعم نعم ن ع ا نعم نعم نعم نعم رفع, تمام. رفع ونصب وخفض وجزم نعم وجزم وخفض إ ذ ن هذه نوع الاعراب لكن إ ذ ا س ان المؤلف رحمه الله وقلنا له كم علامات الرفع يعني هذا الرفع هل هذا علامات وان كانت له علامات كم هي سيجيبنا, سيجيبنا للرفع أ أربع, اربع علامات أَحَيَّاكُمْ الله. إذن علامات الرفع أَرْبَعَةٌ أَقَلَّ الْأَكْطَرِ وَلَيْسَتْ اللَّهِ إِذًا عَلَامَاتُ ذَلِكَ مِنْ الْرَفْعِ ليست أقل م ن يعني ذلك وأكثر م ض ب و ط ة أ ر ب ع ه بالاستقراء في ل غ ة العرب وجدوا ب أ ن علامات الرفع لا تتجاوز ا ل أ ر ب ع ه و إ ذ ا س أ ل ن ا ه وقلنا له ما هي علامات الرفع الأربعة ما هي علامات الرفع الأربعة هي سيجيبنا بقوله س ي ي ج ب ن ا ب ق و ل ه ض م ة والواو ا ل ل أ ف والالف ن ن و والوار ل أ والنون اذن هذه الاربعه هي علامه الرفع هذه ا ل أ ر ب ع ة طيب إ ن شاء الله بارك الله فيكم ومع ذره ا ل أ ف ا ض ل في باب ا ل أ ن د ل س إ ن كنا و ق ف ن ا ح ص ة الويد、طيب. إ ذ ا قلنا يعني حتى الاخوه ا ل أ ف ا ض ل م ع ن ا في الغرفه ة أ ف سنتكلم اليوم عن علامات أ ن و ا ع ا ل إ ع ر ا ب سالنا الشيخ ما هي كملي ما هي أنواع الإعراب في معمضة بأن هي الرفع والنصب والخفض الأين الرفع في معمضة والجزم وقلنا كم علامات الرفع قال الشيخ رحمه الله للرفع أ ر ب ع علامات صلى ا ل ل عليه ه وسلم إ ذ ا ما هي هذه العلامات الضمه والواو والالف و و والواو الضمة والنون المسلم انتصر المسلم ما اعراب المسلم انتصر المسلم فاعل احسنتم فاعل والفاعل كيف يكون فاعل م ع ف و ع نعم فاعل مرفوع مغفوع بالواو ب ل انتصر المسلم بالضمه بالضمه ة م و ع ل ا م ة رفعه ا ل ض م ة إ ذ ا لاحظوا هنا ا ل ع ل ا م ة ا ل أ و ل ى هي ع ل ا م ة الرفع ا ل ض م ة ل أ ن ه اسم المفرط أ ح س ن ت م ل أ ن ه اسم المفرد و ا ل ض م ة هي ا ل أ ص ل في الرفع وما عداها ينوب عنها ما عدا ا ل ض م ة فهو نائب عنها طيب انتصر المسلم ي ي ئ انتصر المسلمون انتصر المسلمون ما يعرف المسلمون المسلمون فاعل نعم جيد فاعل احسنتم اه لا <أه> <أه> <أه> اعرف اعرف انك ت ق ص المسلمون يعني ب د أ ن ا بالمسلم ثم بعد ذلك المسلمون ل أ ن المسلمين يتكونون من مسلم و مسلم ومسلم ومسلم نعم منفوع بالواو أ ح س ن ت م ها منفوع بالواو ها وعلامه وعلامه ها و أ ح س ن الله إ ل ي ك م وعلامه ماذا و ع ل ا م ة رفعه ها و ع ل ا م ة تمام هكذا و ع ل ا م ة رفعه الواو نيابه عن الضمه او الواو النائب عن ا ل ض م ة ل أ ن ه جمع مذكر سالم والنون هذه النون هذه النون هي عوض عن التنوين في المفاض ر د عوض عن ل المفرد قلنا مسلم النون ت ن ن يعني و و ي في هي ع هذه عن التنوين في المنفرد انتصر المسلمان انتصر المسلمان ما اعراب المسلمان حياكم الله وعليكم السلام م ت ا ع ل والفاعل دائما يكون مفور م ا د ي ن ا نقاش ف ي ه ا ها والرفع يختلف من ح ا ل ة إ ل ى أ خ ر ى وهذا الذي ندرسه ا ل آ ن فاعل مرفوع بماذا و ع ل ا م ة رفعه ه الالف ا أ ل ف نعم أ ل النائب أ ل ل ف ا ة النائبة النائبة ها الألف النائبة عن م ا ذ ا ا عن ل ض م ة عن الضمة لانه أ ن ه م ذ ا ل أ متنى أحسنتم لانه أ ن متنى ه م شاء الله ل أ متنى تمام المتنى يرفع بالالف و ن ص ب وجوه ا بالياء أحسنتم لأنه متنى طيب انتصر المسلمون جيد قال ع ل ا م ة الرفع どんなにシュレイマ ينتصرون ما ي ع ر ف ينتصرون ينتصرون ينتصرون ف علم يا ابا خ ا ل ي ف علم مضاهر <تصفيق> ل ا ب أ س أ ن ا أ ح ب ا ل خ ط أ ل أ ن من ا ل خ ط أ نتعلم جميعا لا حرج في ا ل خ ط أ المره المقبله من ت أ خ ر يحضر و ر ق ة من ا ل إ د ا ر ة ومن أ ك ث ر ا ل ت أ خ ي ر ستخصم له بعض النقاط ذلك م عليكم لا, ليكم. لا ليكم. لانه الله لأن من ا ل أ ف ع ا ل ا ل خ م س ة تمام اذن فعل المضارع المنفوع ل ت ب و ت النون لانه من ا ل أ ف ع ا ل الخمسه ة ما شاء ا ل ل رشوق ا ل إ ي ما ن يعني تأتي بالإعراب يعني كامل ما شاء الله ولواو السكون متصل على محل رفع فاعل ضمير مبني في رفع في محل رفع فاعل نعم طيب بارك الله فيكم آه يعني هذه المواطن التي تكون فيها ع ل ا م ة الرفع ا ل أ ر ب ع ة طيب جيد ثم بعد ذلك س ن ب د أ في التفريعات آه يعني قال ا ل ض م ة والواو و ا ل أ ل ف والنون و ن س أ ل ا ل م ؤ ل ف رحمه الله ما هي المواضع التي تكون فيها ا ل ض م ة ع ل ا م ة على الرفع يعني تكلمنا في ب د ا ي ة عن للرفع أ ر ب ع علامات هذه العلامات يد الأربع يد والوار والألف ضمة يد والنون ا ل آ ن سنرى هذه ا ل ض م ة أ ي ن تكون ع ل ا م ة على الرفع أ ج ا ب ن ا المؤلف رحمه الله ف أ م ا ا ل ض م ة فتكون ع ل ا م ة للرفع في أ ر ب ع ة مواضع في جسم المفاضي وجمع التكسير وجمع ا ل م ؤ ن ة السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء فالضمه اذن تكون ع ل ا م ة على الرفع في هذه المواضع ا ل أ ر ب ع ة فنقول حضر رجل حضر ه ذ ا الإسم المفرد مثل حضر رجل انتبه للضمة حضراتي رجل ح الرجال هذا جمع تكسير جمع تكسير حضراتي البنات. البنات هذا جمع ا ل م ه ن ة ا ل س ا ل ة ها؟ محمد يحضر محمد يحضر هذا مثل ف ع المضائع الذي لم يتصل باخيه شيء الذي لم يتصل باخيه شيء نعم ن ا شاء الله الموضع الاول أ و ل ل م ا أ و ل الذي تكون فيه ا ل ض م ة ع ل ا م ة للرفع هو الاسم المفرد الاسم المفرد نقول هذا كتاب هذا قلم هذه ص ح ي ف ة إ ذ ن ف ع ل ا م ة الرفع كما يتضح لكم في صحيفة كتاب قلم صحيفة هي الضمه لماذا ل أ ن ه اسم المفرد لكن ما هو الاسم المفرد نعم ما هو الاسم المفرد ها؟ الاسم المفرد هو ما هو اسم يدل على واحد واحد فقط يا خالد واحد أ و و ا ح د ة انتبه و ا ح د أو و ا ح د ة نعم وليس من ا ل أ س م ا ء ا ل خ م س ة وليس من ا ل أ س م ا ء ا ل خ م س ة جيد فنقول كتاب فهذا د ل على كتاب و ا ح د وعلى الكم س ا م ة الله فهذا د ل على كتاب و ا ح د إ ذ ن ف ا و س م ا ل مفرد ا س م ا ل مفرد ونقول صحيفه نعم النساء شقائق ا ر ج ا ل حتى في النحو هذا <تصفيق> يكلمك <تصفيق> ونقول صحيفه صحيفه صحيفه فهذا اسم يدل على ص ح ي ف ة و ا ح د ة فهو اسم المفرد, فهو اسم المفرد. وهكذا كل اسم يدل على و ا ح د ة ا ل واحدين فهو اسم المفرد إ ذ ن ما هي ع ل ا م ة الرفع في الاسم المفرد إ ذ ن ع ل ا م ة الرفع في الاسم المفرد هي رؤية السادة بنا ماذا هي ا ل ض م ة نعم هي ا ل ض م ة ا ل ض م ة احسنت نعم فنقول هذا كتاب هذا كتاب الله يكلم لك شيخ محمد الله يكرمك نعم هذا كتاب نعم قال تعالى وهذا كتاب انزلناه مبارك تقول هذه م ر أ ة ورفع الله قدركم الله يكرمك ها و إ ن ي م ر أ ة خافت و إ ن ي م ر أ ة خافت من بعدها ان يفوزنا واراده نعم اه واين امراه <تصفيق> ا ذ ا فكل اسم مفرد علامه الرفع فيه هي الضمه <تصفيق> اللهم امين جيد الموضع و التاني الموضوع التالي الذي تكون فيه ا ل ض م ة علامه للرفع هو ماذا جمع التكسير ا ح س ن ت هو جمع التكسير جيد جمع التكسير لكن ما هو جمع التكسير ما هو جمع التكسير ما هو جمع التكسير ج ما ع ل ت ك س ي ر ما هو آ ه تمام أ ح س ن ت م هو جمع يتغير فيه بناء واحد يتغير فيه بناء الواحد إ ذ ا ارادنا ا ن ن ج م ع كتابا ماذا نقول ماذا نقول إ ذ ا ارادنا ا ن ن ج م ع كتابا كتب نعم كتب إ ذ ا انظر إ ل ى ك ل م ة كتاب كيف كانت في المفرد وكيف صارت في جمع التكسير كتب أ ح س ن ت م كتب وهكذا نقول في قلم في قلم جمع قلم آه؟ جمع قلم أ ق ل ا م جمع قلم أ ق ل ا م وجمع رجل جمع رجل ها ل هجال الله المستعان يقولون على مدينتنا ب أ ن ه ا م د ي ن ة سبعه اجال <تصفيق> الله المستعان نعوذ بالله من الشرك ها؟ سبعه اجال <تصفيق> لاحظة يا أخواني طيب <تصفيق> نعم نعم يسبح لهم ا شاء الله فيها بالغدو ولا صالح الله أ ك ب ر اللهم اجعلنا منهم نعم ها طيب إ ذ ا جمع التكسير هو جمع رجال لا تلهيهم هؤلاء هم رجال ل أ ن هناك رجال وهناك الذكور رجال لا تلهيهم تجاره ة على بيع عجال ا صدق نعم م م ت الذكور في كل المخلوقات ورجال قليل كما قال أ خ و ا ن أ ب و الزهراء إ ذ ن جمع التكسي ر و جمع يتغير فيه بناء الواحد نعم من المؤمنين يجاه أ ح س ن ت م ولو أ ن م ا في ا ل أ ر ض من شجره أ ق ل ا م أ ق ل ا م ما شاء الله أ ق ل ا م ع ل ي ك م السلام نعم أ ح س ن ت م طيب إ ذ ن فكل جمع تكسير علامه ة الرفع ف ي هي الرفع ض فيه هي ا ل ض م ة أحسنتم إ ذ ن يقولون ب أ ن هذا التغيير س ت ة أ ن و ا ع يعني هذا التغيير الذي يلحق جمع التكسير س ت ة أ ن و ا ع وهي أ و ل ا اولا تغيير ب ا ل ز ي ا د ة في الجمع تغيير ب ا ل ز ي ا د ة في الجمع مثال صنو جمعها صنوان آ ه تمام صنوان صنوان يعني صنو كانت في المفرد ثلاث حروف لكن في جمع صارت كم خ م س ة حروف آ ه كانت خ م س ة حروف أ ح س ن ت م يعني هذه ا ل أ و ل ى ت غ ي ي ن ب ا ل ز ي ا د ة في الجمع ا ل ث ا ن ي ة عكس ا ل أ و ل ى ت غ ي ن بالنقص ت غ ي ن بالنقص في الجمع تغيون بالنقص مثلا ً ت خ م ة تخمه جمعها تخم ا جمعها تخم ا هنا بالنقص ثالثا تغيير بتغيير الشكل في الجمع تغيير بتغيير الشكل مثل م ث اسد ل أ اسد يعني شكلها هو ل ذ ي تغيير أه وبقي نفس الحروف يعني عدد الحروف لم يتغير و إ ن م ا الشكل فقط رابعا تغيير ب ا ل ز ي ا د ة والشكل اه ب ا ل ز ي ا د ة والشكل مثل رجل رجال رجل رجال بطل أ ب ط ا ل قلم أ ق ل ا ب نعم خامسا ً تغيير بالنقص والشكل مثل رسول رسل رسول رسل نعم سرير صور نعم نعم أ ح س ن ت م و أ خ ي ر ا يعني سادسا ً تغيير ب ا ل ز ي ا د ة والنقص وتغيير الشكل مثل غلام غلمان غلام غلمان نعم غلام غلمان أ ح س ن ت م إ ذ ن على ه ذ ا الترتيب على هذا الترتيب يقولون في تعريف جمع التكسير أه في, في تعريف جمع التكسير ما تغير فيه بناء مفرده ب ز ي ا د ة أ و نقص أ و تبديل شكل أ و بهما أ و بالجميع آه يعني هكذا ا ل أ ز ه ي رحمه الله أه عرف أه جمع التكسير اعيد إ ن شاء الله تعالى يعني هذه الكلمات خ ل ا ص ة ما ذكرناه في ا ل سته اقسام جمع التكسير ما تغير فيه ها؟ بناء مفرده ها؟ نعم ب ن ا ء مفرده ب ز ي ا د ة أ و نقص أ و تبديل شكل أ و بهما أ و بالجميع أ و بهما أ و بالجميع طيب هذا الموضع ا ل ث ا ن ي الذي تكون فيه ا ل ض م ة علامه على الرفع. ع ل ا م ة للرفع هو جمع ا ل م ؤ ن ة السالم جمع ا ل م ؤ ن ة السالم فنقول جاءت المؤمنات فازت المسلمات أ س أ ل الله لكن الفوز ب ا ل ج ن ة رجعت المهاجرات <تصفح> المهاجرات ا ل ل و ا ت ي ع ش ن ا خ ا ر ج ب ل د ه ن ر ا ت ل ا ت ل ه ج ر ا ت ا ل م ه ر ا ت ا ر ا ت ل ى ه ج ر ا ت ا ل م ه ج ر ا إ ا ل م ه ا ت ل م ه ج ر ا ا م ه ا ت ل م ه ج ر ا ا ل م ه ا ل م ه ر ا ت ا ل م ه ا ل م ه ا ت ا ل م ه ا ت المهجرات ل م ه ا ت ا ل م ه ا ت ل ج ر ا ت م ه ا ت ل ر ا ت ا ل م ه ا ل م ه ج ر ا ت ا ل م ت م ه ج ر ا ت ل م ت م ه ج ر ا ت ا ل م ل م ه ج ر ا ل ه ا ل ه الضمه لانه جمع المؤنه السالم لكن ما هو جمع المؤنه السالم ما هو جمع المؤنه السالم ما تعريف جمع المؤنه السالم هو جمع ما, ما دل على أ ك ث ر من اثنتين نعم ب ز ي ا د ة ا ل أ ل ف والتاء على ماذا على المفرد نعم ي أ ت ي على المفرد مؤمنه مؤمنات, مؤمنات. على المفرد ولا يتغير ا ل م ف المفرد, ولا يتغير المفرد. نعم هل هناك صوت في علم وعمل لا ل اللاقط لا, لا. لا يظهر الحمد لله ل كل حال ما دام هناك صوت فاحتفظ باللاقط <تصفيق> الله يكرمك يا أ س ت ا ذ أ ن ا لا يظهر لللاقط و إ ن م ا اسمي بدون لاقط <تصفيق> نعم طيب إ ذ ن قلنا جمع المؤنث سالم هو جمع تزول ف ي ا ل أ ل ف وتاء على المفرد ولا يتغير المفرد الحمد لله هذا هو المهم تمام ف إ ذ ا اردنا أ ن نجمع هند ن الان سقط الحمد لله هند ن ما ش م ع ه ا ها هند في صوت الان طيب طيب بارك الله هندات نعم هندن هندات أ ح س نعم ت م ن زينبون زينبون ما ج م ع ه ا زينبون وزينبون وزينبون زينبات نعم زينبات ه اذا إ نزلت الالف وتا على المفرد فيصبحوا أه؟ جمع مؤنه سالما نعم وعليكم السلام ورحمه الله إ ذ ن هذا هو جمع المؤنه السالم تزيد ا ل أ ل ف والتاء على المفرد فتجد وقد أ ص ب ح جمع مؤنه سالما نقول ف ا ط م ة فاطمات خ د ي ج ة خديجات م ؤ م ن ة مؤمنات إ ذ ن ما هو جمع ا ل م ؤ ن ة السالم هو جمع تزاد فيه الالف والتاء على المفرد ولا يتغير المفرد ما شاء الله طيب. عليكم اه في صوت ا ل آ ن في صوت ا ل آ ن ي خ و ا ن في علم وعمل في علم وعمل لا لهم لا يسمعون ل ح د ه إ ن شاء الله اهااا اي صوت تسمعون هنا. أحدكم يأخذ اللاقة هناك احدكم ي أ خ ذ اللاقط هناك لا أ س ت ط ي ع أ ن اخذ ا ل ل ا ق ة هنا لا أ د ر ي لماذا اعوذك الله خ ي ر م ن ي عبد ا ل أ خ و ه يطلب مني أ ن أ ق ف ز ق ف ز ة تجاوزن ا سن القفز ا ه <تصفيق> ا ه ا ل ل ه يستعان شوق ا ل إ ي م ا ن تسمعينني أ خذ ا ل ل ا ق ة في ا ل غ ر ف ة ا ل أ خ ر ى あっ、たつまん。 ه ك ل ه ان شاء الله ه ذاك العلامه الحمراء هذه العلامه الحمراء قال الله تعالى يا أ ي ه ا النبي إ ذ ا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن إ ذ ن فالمؤمنات ي في هذه الايه ا ل ك ر ي م ة فاعل مرفوع <تصفيق> الله اذن ل ل ه يكرمك إ ع ل ا م ة الرفع هي الضمه ة ي الضمة إذن فكل جمع فكل ج مؤنه ع م سالم يوفع بالضمة الموضع الرابع. الرابع الذي م و ض ع الرابع ا ل تكون فيه ا ل ض م ة ع ل ا م ة للرفع هو ماذا والفعل المضائع الذي لم يتصل ب خ ر شيء ا ل ل المضايع الذي لم يتصل ف ع ب خ ر ه شيء الفعل طيب مثل ماذا أ ع ط و ن ا فعلا مضارعا لم يتصل باخر شيء أ ع ط و ن اعطونا ف ل ا مضارعا ع أ فعلا مضارعا لم يتصل باخر شيء أه؟ نعم نعم كل هذه أ ف ع ا ل ما شاء الله يولج الليل في النهار نعم يذهب يدعو يرضى أه؟ نعم. طيب. هل هناك صوت في علم وعمل نعم نستعد طيب إ ذ ن ما ع ل ا م ة الرفع في هذه ا ل أ ف ع ا ل مثلا يكتب يكتب ما ع ل ا م ة الرفع هنا ا ل ض م ة م ث ل ا ي ق ر أ ع ل ا م ة الرفع هنا ا ل ض م ة جيد لكن المضارع لا يرفع بالضمه ة ا لا يرفع ب ا ل ض م ة إ ل ا إ ذ ا لم يتصل باخر شيء أ م ا إ ذ ا اتصل باخر شيء هناك امر آ خ ر مثلا نقول يكتبون يكتبان ي يكتبنا هل م ث ل ت ف يكتبونها ي ف ع نعم اذا لم ترفع ب ا ل ض م ة و إ ن م ا رفعت بتبوت ي النون هذا الفعل رفع بتبوت ي النون أ ح س ن ت م نعم يكتبان ي يكتباني, يكتباني. أ ج ي ب الشيخ محمد هل هناك نعم ا ل شيخ هناك صوت نعم هناك صوت أ ج ي ب ه كتابه ق ل و له نعم ها يكتبان ي ها جيد إ ذ ن يكتبان ي هنا فعل المضارعون نعم مرفوع بماذا بتبوت النون نعم احسنتم ها؟ يكتبنا اه ما يرام يكتبنا يكتبنا يكتبنا、م? يكتبنا ها ل م د ا ر ع نعم كيف هو ه مبني نعم ما شاء الله مبني على السكون لاتصاله ب ي ن ا ل ن س و ة أ ح س ن ت م نعم أ ح س ن ت م جيد نعم إ ذ ا بهذا نكون قد عرفنا أ ن ا ل ض م ة تكون ع ل ا م ة للرفع في كم من م و ض ي في كم من م و ض ي أ ن ا أ ر ا أ ر ا نعم أ ن ا معكم في كم من م و ض ي في أ ر ب ع ا م و ا ض ع نعم ه اولا أ ً في ل س م ا ل م ف ا ض أ ح س ن ت م في ل س م ا ل م ف ا ض اللهم امن ي اللهم امن ي وياكم إ إ ن شاء الله ها في ل س م ا ل م ف ا ض ثم في جمع التكسير أحسنتم في جمع التكسير جمع في ثم في جمع ا ل م ع ن ة ا ل س ا ل م نعم و أ خ ي ر ا في الفعل المضارع الذي ف في الفعل ع المضارع نعم المضارع ل ل ا لم يتصل باخره شيء أحسنتم الذي لم يتصل باخره شيء جيد طيب نعم ا ل آ ن ننتقل إ ل ى بعض الاعراب إ ن شاء الله تعالى ها لقوله في تعالى فيها كتب قيمه ة ف ي なあ متعلق ب م ح د و ف خبر مقدم、م? كتب ق ي م ة فيها نعم كتب ق ي م ة فيها نعم ح س ن ت م فيها كتب كتب ما اعرابها كتب ما اعرابها ما اعرابها م ب ت د أ نعم م ب ت د أ مؤخرا مبتدأ ل م ؤ خ ر <تصفيق> كيف هو <تصفيق> كتب ي ف هو ك م ؤ خ ر م ب ت د ى مؤخر مرفوع وعلامه ة ر ف ع ماذا وعلامة رفعه ا ل ض م ة الظاهره في آ خ ر فيها كتب ق ي م ة وقيمة ع ل ي ك م السلام أ ن ت ق و ف ي ما شاء الله الله ي ك ل م ك نعم قيمه أ ن ا أ ر ا ك م يا ابن اوفل أ ن ا أ ر ا ك م نعم أ خ و ن ا الفاضل ي ا ينوبه عننا في أ خ ذ اللاقط نعم ت ن ع جيد ن ع ت نعم ل ل ك ت ب و ن ع ت المرفوع مرفوع نعم منعت المرفوع مرفوع يسال الله أ م ك إ ن شاء الله تعالى تلقي في بعد ن ه ا ي ة هذه الدروس ستلقي أ ن ت إ ن شاء الله طيب و ع ل ا م ة رفعي طبعا الضمه ا ل ظ ا ه ر ة في آ خ ر ه أه؟ وفي قوله تعالى ولو أ ن ما في الارض من شجرات أ ق ل ا م ولو هذه الواو كيف نعيبها إ ذ ا وجدنا آ ي ة ت ب د أ أ ح س ن الله إ ل ي ك م إ ذ ا وجدنا آ ي ة ت ب د أ بالواو أ و حفن الحوف كيف نعيبه ماذا نقول أه؟ لا لم نعرف, لم نعرف ما سبق, ما سبق هذه ا ل آ ي ة نعم تماما نقول الواو بحسب ما قبله بحسب ما قبله نعم بحسب ما بحسب قبله ها ولو ها لو حرف ماذا لو, لو حرف امتناع الامتناع نعم أ و حرف كذلك شرط أفشارت غير جازم ها ماذا ما, ما لم تفهمه امل يعني بحسب ما قبلها ها نعم يعني نحن قلنا ولو أ ن ما في ا ل أ ر ض يعني لا نعي في ا ل آ ي ة التي قبل هذه ها أ و ص ي غ ة ا ل آ ي ة حتى نحكم على الواو فنقول ا س ت ئ ن ا ف ي ة أ و م ت ع ا ط ف ة أ و كذا ولهذا نقول او واو حال أ و كذا لهذا نقول في إ ع ر ا ب ه ا الواو بحسب ما قبلها الواو بحسب ما قبلها نا. نا. بحسب ما قبلها أي بحسب الآية التي سبقتها بحسب بحسب بحسب أحسن نعم أي ولو أ ن أنّ حرف ماذا, ماذا؟ والشاعر في ا ل مدارسهم يقولون أ د ا ه ليست عندنا أ د ا ه في ا ل ل غ ة و إ ن م ا كل ما عندنا إ م ا أ ن يكون ف ع ل و اسمه حرف نعم حرف توكيد ونصب ما ذ ر ر ه ا ماذا تفعل أ ن تفعل ماذا ما هو حرف نص من التوكيد نعم جيد تنصب ا ل أ و ل أ ح س ن ت م تنصب الاسم وترفع أ و خبر أ و حرف ناسخ من حمناء النواسخ نعم حرف ناسخ أ ح س ن ت م جيد ولو ان ما. <تصفيق> ما ما نأماء ما ما إ ع ر ف ما أه؟ ما ما ما اعرابها ما هنا أه؟ أه؟ لا ن ح ل لنا م ل إ ع ر ا ب طيب أه؟ يعني لو لم تكن في آ ي ة ا ل ل ي ح د ف ن ا ه ا لكن هذه في آ ي ة ق ر ا ن ي ة إ ذ ن ما هنا بمعنى الذي <تصفيق> بمعنى ا ل ذ ي ا س موصول اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل نصب ب أ ن في محل نصب بان أ ن ل ه محل م ا لها إ ع ر ا ل محل من ا ل إ ع ر ا ب بل هي اسم ان اسم أن ان لكم من ا ل أ خ ط ا ء نستفيد طيب نعم اسمها اسمها اذن بمعنى الذي مبني على السكون في محل نصب ب أ ن ولو أ ن م ا في الارض ما ي ع ر ب ه ا ما ي ع ر ب ه ا في الارض في الارض في حرف جر نعم أ و ج ر مشغول أ جاء ومجهور نعم أ جاء ومجهور آه، طيب آه، من شجره من شجره من شجره كذلك من شجره ولو ان ما في الارض من شجره كذلك جاء و أ ح س ن ت م من شجره اقلام اه ما هو إ ع ر ا ب أ ق ل ا م اسم م ش غ و ر ب م د نعم من شجره الله أ ك ب ر تمام ا خبر خبر نعم خبر خبر ماذا、آه. لا ليس مضاف إ ل ي ه ليس هناك مضاف حتى نضيف إ ل ي ه إليه مضاف إ ل ي ه نعم خبر ان أ ح س ن ت خبر ان وخبروا ان كيف يكون ان و إ ن ا و خبروا ان يكون تمام مرفوع مرفوع أ ح س ن ت م مرفوع جيد نعم وعلى مطافعه, وعلى مطافعه. الضمه الظاهره في آخره وبهذا نكون انتهينا من أ و ل ع ل ا م ة للرفع وهي ا ل ض م ة وهي الضمه ة نعم و ي احسنتم ل ض م ة أ و ت أ ت ي معنا الواو موضع الواو ونلجئ ج ا ك ل الله تعالى ا شاء م إن ن و الكلام عن إذن في ي الأرض جار الرجوع ا متعلق بمحذوف ص ل ة نعم نعم فعلا متعلق بمحذوف صلة إ ن س أ ل الله جل في علاه أ ن يوفقنا و إ ي ا ك م لأسفل تدريسي ت و ع لغه م ي ل ة القران كما ن س أ ل ه جل في علاه أ ن يوفقنا و إ ي ا ك م نعم آه, آه, الأخوة, الأخوة في... أنا الدرس على لوحة بالنسبة الأندلس سأضع على الرسم الأخوة حال الدرس باب لكل لوحة للأخوة في في سؤال أ خ و ة في باب ا ل أ ن د ل س إ ن كنتم ستتابعون ولدكم وسيبقى المصحف في اللوح يمكن أ ن ت أ خ ذ و ا ا ل د ساضعه من ل م ن ب س أ على اللوح ان شاء الله و ل ا ص ه هذا الدرس سيتم وضعه على لوح ا ل غ ر ف ة ان شاء الله يمكن ان تدخلوا الى المنبه و ت أ خ ذ و ه ا حتى يبقى المصحف في مكانه ان شاء الله كما تريدون تح... يعني و ت أ خ ذ و ا الدس ت م ت ر دون المصحف انشئتم انشئتم ب إ ذ ن الله تعالى لحظة أنا لازلت أنا أتدرب ع ل ساره ل سعى هل استفدت من درس أ س م ا ء أ م لا <تصفيق>